فَالْيَوْمَ نُظِرَ لِلنَّاسِ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِ نَودَ رَدَعِ لَقادِ يَوْ يَْمَطُم بَلَلَ السَّرائِ فَمَا لَ غَو مِ مِن قَُد وَلَاص ولوض ذات الصدع إنه لقول وَمَا وما هو بالهزد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين